إنا خلقناهم من قيم لا زد بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستذخرون وقالوا إن هذا إلا